ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله ذنبه يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. نَهْوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ما نبتغي الجاهدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أغضنا أولم نمكن لهم حرمنا ممن تجبى إليه تجبى إليه فمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قرية بطلت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا امَّا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما إن ذا الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم وَحَاوَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنَّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فذرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل جعوا سركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لنظاء يومئذ فهم لا يتساءلون أأَمَّ مَتادَ وَآ مَنَوعَمِنَ صَالِح فَعَس أي يكونَ منِ المُفِق وَرَبّكَ يَخْلقُ ماَا يَش أهُو يَخت ما كانَ لَهُ الخِي الرح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 وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة مللاهم غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون. قُل لَّا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُؤْتِيَكُمْ مَا أُرِيدُ أَن أَجْعَلَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ نَهَارًا كَرْمَذًا سَوَمَدَنِ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِليلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتشكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل مَتّعُ شَهِيدًا فَقُلْ مَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوهُ أَمْ نَ الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عنهم ما كانوا